وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا ويذرك وآلهتك ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك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 وَقالوا مَحْم تَأْتِنَ بِهِ مِنْ آيَةٍ للتَسْحَرَنَا بِهَا فمَا نَحْلُونَكَ بِمُؤمنِنين فَأَرْرسَلْناَا عَلَيْهِ مُ الطّوفَانَ وَالْجرَرادَ وَالقُمَّ لَوالضَّفَادِ عَوَّمَ آياتَاتِّ فَ الصَّلَ فَسْتَكبرَرُ وَكَانوا قَوْمَم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم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 فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مسارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 قاللَ أَنْ غَيرَ اللهَّهِ أَبغكُم إلَ هَوْ وَهُو فَبَّلَكُمْ عَ